المطاوله وفعلا قال فقيه فاضل امام ابو الفضل وفقه الله سعاده وسبلته لا خفاء ان ما شيئا للعبد او خصا بادلا بادنى لمحه من الفهم بتعظيم الله وقدر نبينا صلى الله عليه وسلم وخصوصه هي في فضائل ومحاسن ومناقب فمنها ما صرح به تعالى كتابه ونبه به على جبيل اصابه وأثنى به عليه من أخلاقه وأدابه وحضر رباد التزامه وتقل الإيجابه فكان جد جلاله هو الذي تفضل وأولى ثم ظهر وسكر ثم مدح بذلك وأثنى ثم أثب عليه الجزاء الأوفى فلو فضل بقى وعولى والحمد أولى وأخرى ومنها ما أرزه للعيان من خلقه على أتم وجوه الكمال والجلال وتخصيصه بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة والمذاهب الكريمة والفضائل العديلة وتأييده بالمعجزات الظاهرة والبراهين الواضحة والكرامات الظهينة أن شاهدها من عاصره وعقالها من أبركه وعلمها علم يقين من جاء بعده حتى أمسى علم ذلك إلينا وفاضت انواره علينا صلى الله عليه وسلم كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يبني فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس مراحلة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً اتقوا الله بلتساءلنبي والأرحال إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سليداً يسح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن إله الله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان صدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثات وكل محلزة بدعة كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم اجلنا من النار طبعا بعد الانتهاء من مقدمه المؤلف رحمه الله تعالى وقفنا عند القسم الاول بعد التقسيمات التي قسمها المؤلف فالقسم الأول هو في تعظيم العلي الأعلى سبحانه وتعالى لخضر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعل طبعا قوله أو تبويبه بقوله في تعظيم العلي الأعلى أي أن الأمر أو الأدلة أو البراهين. التي لأن الجر المجلول لبدره من متعلق محدود مقدر إذا الدلائل في تعظيم العلي الأعلى أو البراهين التي طبعا تدل على تعظيم العلي الأعلى وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هو شرف فقال العلي طبعا العلي هنا من العالي لنفسه وقال الأعلى على غيره فهذا هو المقصود بالعلي والاعلى العلي يعني انه صاحب العلو سبحانه وتعالى لذاته والاعلى الذي هو على غيره ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نحن نقول في كل صلاه سبحان ربي العظيم في ركوعنا ونقول سبحان ربي الاعلى في سجودنا هذا كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول الآية أو القرآن فلما نزل قوله سبحانه وتعالى سبح باسم ربك العظيم قال جعلوها في ركوعكم سبحان ربي العظيم فلما نزل قوله سبحانه وتعالى سبح باسم ربك الأعلى قال جعلوها في سجودكم فلذلك هذا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى وفيه تنزيل لأن الصفة العلو العلو هي صفة من صفات الله جل وعلا فعلو القدر وعلو القهر وعلو المكان والمنزل فهذه كلها لله سبحانه وتعالى لذلك يعظم الله جل وعلا نبيه، لذلك جاء بالوصف لله جل وعلا ومنها الأسماء وإذن قال في تعظيم العلي الأعمى فاذا العالي شأنه في نفسه وقلنا الاعلى الذي هو لغيره او عما اعده قال لقدر النبي صلى الله عليه وسلم قال لقدر النبي المصطفى لقدر النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ان نبين منزله ومكانه النبي صلى الله عليه وسلم فللنبي مكانة فلا فلابد للمؤمن وجوبا انتبه وجوبا انه لقف عند قدر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحط من قدره ولا يزيد عنه الوجوب بالنسبه للمؤمن انه لا يحط من قدر النبي ولا يدخل في الكفر ولا يزيد من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل في الكفر والغلول كلاهما سواء حط او زاد على قدر ما سطره النبي صلى الله عليه وسلم اي ما تكره الله جل وعلا المنزلا التي انزله الله سبحانه وتعالى فيها نبي لا يجوز للمسلم ان يتعداها ولا يجوز ان ينزل عنها لا بد يقف ويدرج اذا حطم قدره هذا تنقيص منه فالتنقيص باللمز والغمز يفعل الروي لم كما يفعل الان كما يفعل الان تنقيص قدر النبي صلى الله عليه وسلم امه مسلمه قدر النبي الله عليه وسلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم كان من قدره قدر النبي أهل أنه كفر باتفاق اهل العلم انه كفر مشاركه عرضه مغالبها تمثيل من قدره صلى الله عليه وسلم لذلك لا يجوز لك حتى ان تغمز او تغمز أو تشير بطرف خفي الى النبي صلى الله عليه ناهيك ان تطعن فيه أن تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم لذلك انظر هذا قول المالكيه ترى لا موافقا لقول جميع أئمة أهل العلم قاطبة قال في فعل من عظيم أعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعناك ورفعناه ورفعنا لك قدر أي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفع قدر بل أنه لا يذكر الله جل وعلا إلا وذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم وشوف احتمال ألف النديم لمستغرب أنك تقول لا إلى أن الله شكل محمد مباشرة تلقائيا حتى ما تقول لا لا لا الله لا لا محمد الرسول معناه بيان لقدر اسمه وادرك ورفعنا لك ذكرا رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو رفع الذكر رفع المقام صلى الله عليه وسلم انه منزله وادرك هو افضل الانبياء صلوات ربي وسلامه عليه اذا حبوا الرسول يحبوا الله جل وعلا فالله اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا قال المصطفى المصطفى وإن لم يرسته من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن المقصود بها المختار لأنه مخبوضة من الاصطفاء والاصطفاء هو الاختيار والاصطفاء هو الاختيار وإذا اختاره الله جل وعلا وقد ذكرنا لكم أن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن الصحابة جميعا انه قال اطلع الله جل وعلا على الخلق فاختار من بين الخلق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لرسالته ثم اطلع على من يصاحب هذا النبي المختار فاختار صَحَابَةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم تَبِي إن ليست اعتبارا اختيار منه سبحانه وتعالى لصاحبه لأنهم الذين سيؤازرونه ويناصرونه صلوات ربي وسلامه عليه فإذلك كانوا رجال كانوا رجالا وإذلك لماذا يقول أهل العلم يقول إنسان تمنى أنك لو كنت معه احمد الله عن العافية نعم إحمد الله على العافية ولا تتمنى شيئاً لا تستطيعه لا تقدر عليه لأن البناء الذي ابتلي به أولئك القوم لا يستطيع أحدهم أن يصبر لما ابتلي به يعني أولئك الذين كانوا مع صحابتهم صلى الله عليه وسلم ولذلك كانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وأموالهم بأنفسهم بل الريح مش يحتمل أنه يتكلم أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا انظر إلى العزة والنصرة بمجرد كما سيتين بمجرد أنه لما آمن حمزه بن عبد المطلب كان سندا للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا لما قاموا عليه وهو في الكعبه ما دفع على ضرب أبو جهل حتى أدمى وقال ردها علي إن استطعت ردها عليا إن استطعت. معنى أنك، آه، كم كان يقولون إحنا أن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلوات ربي وسميل. خلقيه ما كره ولكن حمزة، آه، حمزة بن عبد المضطرع المضطرم مصارع الأسود. طيب يلا ردها عليا إن استطعت. انه سيقطع رجله و آه فيعرفون مكانه حمزه بن عبد المرء ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كما عمر فاذن السلام فالنبي عليه الصلاه والسلام فقد قولوا لنا كانوا يتصارعون بل لو النبي عليه الصلاه والسلام امر امرا كانوا يتبادرون بل قال كما قال صاحب كما قال ذلك الذي جاء رسولا من الرسول قال والله ما رأيت أحدا يفعل به الناس ما يفعلون بمحمد صلى الله عليه وسلم مثل أصحابه كان إذا تنخم النخامة تبادروها كادوا يقتتلون عليه إذا تجريد نعم كل نفس عذاب أوف لك صحابه رسول الله اختارهم الله جل وعلا لصحبته النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي أنك أنت الآن تقدم وكما يفعل الشيعة الروافد قلنا ما كان الشيعة الروافد لقد رضي الله عن المؤمنين انت تكذب القرآن لقد رضي الله أنتم معتبون تسعى بما روش إلا من إلا خمسة أو ست يعدون على رؤوس الاصابع الله عليه وسلم أنتم الآن تنكرون القرآن تذكرون كلام الله لقد رضي الله عن المؤمن إذ انا يبايعونك تحت الشجرة شكون قال يبايعونك تحت الشجره انا ولا انت اصحاب رسول الله اجوي انا الله لقد رضي الله عن المؤمنين لنا مخصوصه المؤمنين ليست عامة انما هي خاصه عن المؤمنين شكلهم الوصف يخصصهم الذين يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فاثابهم فتحا قريبا شكلهم فتحا قريبا اللي ممكن يدينها هي فتح مكه فتح مكه اذن هم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا قولا يعني انه القران منزل كلام الله جل وعلا تاييد فعلا معنى نصره فكان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بل ويؤيده بالمعجزات صلوات ربي والسلام عليه قال الفقير القاضي الامام ابو الفضل وفقه الله تعالى وسدد لا خفاء على من مارس شيئا من العلم من صاحب المؤلف التاليف يا. قال لا خفاء على من مارسه طبعا قال والنظارسة هذه تأتي من الممارسة المقصود بالممارسة كانت تطلق على الحبل الذي يوضع على البكرة ذلك الحبل الذي يوضع على البكرة ليجر به الدنو هذا يسمى ممارسة فلذلك كانه تلو الآخر وأخذت على المارس بمعنى أنه يعني الأخذ في الشيء او الاستمرار فيه أو الغوص فيه للرسول إلى الحقائق والدقائق فصارت أن من مارس قال شيئا من العلم هل ما دخلنا في العلم شيئا منه وليس كل العلم شيئا من العلم وكما تعلمون ما حول العلم أحد لا ولو مارسه ألف سنة ولذلك وما اوتيتم من العلم الا, إلا قليلا وذلك القليل يتفاضل فيه اهله العلماء يتفاضلون في ذلك القليل والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم وهذا الفضل هذا العلم القليل الله سبحانه وتعالى يميز بعضهم على بعض وهذا العلم ما هو الا قليل انتبه اذا فقال لا خفاء على من مارسه إذا من اللزوم شيئا من العلم إن كان قليلا أو خص بأدنى لمحة المقصود هنا قال لمحه أو لمحه بالفتح وبالضم طيب قال خص بأدنى لمحة طبعا قالوا بالضم هو القريب يعني بالنظرة الصحيحة قال لمحه بالمرة بالفتح بالمرة وباللمحه بالضم القريب وقال العكس قال القصه بأدنى لمحة من الفهم اي من رزق الله سبحانه قليلا من الفهم او كان ذا بصيره على الفطره احتوي اضافه من كان على الفطره فيه. يعني معناه لو لما كان, كان على بمعنى لو, لو لم يسود قلبه لا الشبهات ولا الشهوات الشهوات التي تطرا على القلب والشبهات التي تطرا على ماذا على العقل وإن كان كلاهما يطرا على القلب نعم نعم القلب يعقل كلاهما نعم لا. العقل في قلبنا فاذا كلاهما يطرا على القلب فيسبب ارتياد عند الانسان من الشك لو كان لو ترك الناس على فطرهم السليم. تلك فطره الله التي فطر الناس عليها تقديرا لحق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فاذا يبقى عن السليم عندما تشوف قلبه الأهواء من جميع النواحي سواء كان شهوه أو شبهة فإنها تؤثر في, في قلبه فتؤثر حتى في اعتقاده فإذا يبدأ بين التردد ويتفكك إذا لا بد أن يرجع لأن القلوب شطرعة انتبه تقول يا الله الحمد لله إيمان انتبه انتبه, انتبه, انتبه لذلك علي علي عليه الصلاة والسلام كان يقول يا مقلب القلوب فبدت ثبت قلبي على دينك لا تنسى الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على لأن المدن النبي صلى الله عليه يقول القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى ولذلك ما تدري بما يفتن لك وما تدري تكون عليه يوم وغدا فذلك يوم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وخصوصا في العاطفه مدلهمات فتن تتعاقب وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان فتن الهج والمرجع وهو ما نعيشه الا الغوقائيه فاذا التكالم على دين الله من بني جلدتنا ومن يتكلمون بألسنتنا وجالطمه كبرى ان لدن در القربه اشد مضاضه على النفس من وقع الحساب الخلدي يعني لو كان انهم من من الكفار فما نحتاج لانهم كفار بل لا نستغرب آه. انتبه لا نستغرب ان ياتي كلمه الكفر او الطعن في القران او في السنه ان ياتي من من كافر الذي هو كفر لأنه كافر نحن نعرف ولو كافر ولكن عندما ياتيك من بني جدتك ويدعي الاسلام ويبدا يهدم يهدم في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطامه الكبرى من بني جدتنا ويتكلمون باللغه والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر الخوارج شوف الخوارج لدينا خرجوا عن الائمه هؤلاء الخوارج خرجوا عن علي رضي الله عنه اول ما بدا الخوارج وكان سبب انهم قتلوا عليا رضي الله عنه وأرضاه واتهم الشيعة الروافض اتهموا السنة بقتلهم لعليا بل هم الذين قتلوا وقتلوا الحسين وقالوا أنهم قتلوا فإن لله وأين إليه راجعون. هؤلاء انظر الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم يخبر صلوات ربع يخبر قال تحقرون صلاتكم عند صلاته وصيامكم عند الصيام وقرائتكم عند قراءتهم يمرقون من الدين معناه نع وكنت نصله يمرقون من الدين كما يقرن السهم من الرب إلى رفع السهم مشكلة شدة انفلاته وسرعته في خروجه من القوس هذا يسمى شدة الانفلاط وإذا الإنسان يخاف على نفسه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية طب مو من دين الله لا من بني جدتنا ويتكلمون بألسنتنا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فهذا أشد مضادة والعياد بالله ولذلك هذه تكلم حكم الرد أنه يكون مسلما ثم يرتد عن دينه فإن لله وإنا إليه رجل قال أيضا من الفهم بتعظيم الله قدر نبينا صلى الله عليه وسلم فلا شك ما كل الآيات كما سيأتي الآن صرنا لأنه سيأتي في الباب الذي بعده سيبدأ في صردي الأدلة على تعظيم الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم قال بتعظيم الله قدر نبينا وخصوصه أيام معنى خصوصه هنا تحصيص وليس تفصيله لأنها قد تترك مع كلمة خصوص ويراد بها التخصيص ويراد بها التفصيل إلا أن هنا المقصود بها خصوص بمعنى تخصيصه إياه سبحان الله يعني خص النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أجيت خمسا أو أعطيت خمسا أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي في تناهدم من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم وأفرك خصوصيات لأمته، آه شوف حتى أمت النبي لي نبيها خص الله صنعها بالأمة بخصوصيات لمن فيها وهو محمد صلى الله عليه وسلم إذن قال وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لزمان لا تنضبط معنى لكثرتها تلك الفضائل وستأتينا وتلك المناقب التي المحمدة لأن المناقب تذكر للمحمود إلى المدمون فإذن تلك الفضائل وتلك المناقب لا تنضبط بزمان معنى لا تنضبط لزمام معنى المقصود بها لا تنضبط لضابط لأن الزمام يضبط به فالمقصود به لا تنضبط لضابط معنى لكتر أرى فقال هنا وتنويه من عظيم قدره بما تكل عنه يعني تعجز تكل هنا من الكيل وطبعا على الكيل على التعب وإن كان هنا العجز هنا المقصود به العجز لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعوا بإحسان إلا يوم الدين فيقول هنا وتنوين من عظيم قدره صلى الله عليه وسلم بما تكل عنه الألسنة أي تعجز عنه أن يصفه الوصف بالألسنة أو حتى بالأقلام كتابته قال والأقلام قال فمنها ما صرح به تعالى في كتابه سبحانه وتعالى ونبه على جليل قال نصابه والمقصود بالنصاب هنا الرفعة مقصود بها الرفعة قال على جليل نصابه أي رفعته وقدره قال واتنى به عليه من اخلاقه وادابه يعني معناه بما اتنى به الله سبحانه وتعالى يكفي فيها جمعا قوله سبحانه وتعالى وانك لعلى خلق عظيم هذه مجامع الاخلاق وانك لعلى خلق عظيم قال وحض والحض هنا بمعنى الحث يعني وحض العباد على التزامه وتقلد ايجابه بمعنى انه يلزمك اتباعه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم معنى اتباعه اتباع سنته اتباع سنته نحن نعلم أن السنة هي الأقوال والأفعال والتقريرات بل وسيرته, وخلق وسيرته أو أوصافه الخلقية والخلقية الخلقية والخلقية فالنبي صلى الله عليه وسلم اسوه في كل شيء لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يبدو الله واليوم الاخر اذا فهي اسوه حسنه على قدوه فالقدوه انما يقتدى, في يعني يقتدى بها في كل شيء لدرجه علاته اسوه وهذا ما كان يفعله صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شده اتباعهم لسنه النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ما فعله حتى من الأمور الجبلية الفطرية الجبلية الفطرية التي قد لا يكون لها علاقة بالأمور التي هي دينية تعبديه ومع ذلك تجد أنهم يحرصون كل الحرص على اقتفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء بل ابن عمر قال أو ابن عباس لم تكن الذاكره قال كنت لا أحب الدباء و من طبيعة البشر إنه يأكلون هناك أصنف من المأكيل لا يحبونه كل اللي ما يبغىش لفته كل اللي ما يبغىش ما عندش هذا مباح يعني نفسه ما تستطيع أن تأكل شيء معين الآخر لا عكسه وهكذا فطبعا الخان لا يحب الدببة معنى الدببة عشان يلقي الراع كذا لا يحب القرعه كانوا يروحوا للقرعه واختلفوا في القرعه ما المقصود بها اصلا في اللغه العربيه قرعه وليس شيء القرعه اه انما التي في اللغه العربيه مقصود بها دبه هذه الدبه اختلفوا فيها وش القرعه المقصود بها التي هي الحمراء ولا المقصود بها القرعه الاخرى طبعا على ما يضر المهم انها دبه كرام سعوديه طيب تمام مش طيب إذا كان يحب ما كان يحب الدباء اصلا فقال لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها في القصعة، شوف يتتبعها النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء وكان يتتبعها صلى الله عليه وسلم عندما تكون ها في القصعة يعني ما فز قال تتبعتها لتتبعي يعني يكون التعزز يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتتبع شوف سبحانك ربي العظيم فشوف من شده انهم حرصهم فلما امتنع ذلك الصحابي قيل انه خالد بن الوليد لم تكن الذاكره كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قدم له طعام عيش رضي الله عنه قالت اخبروه اخبروه بالطعام معنى شنوة ما لانه كان ضب فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم ضب قال اخبروه قال يا رسول الله انه ضب فامتنع عن أكله صلى الله عليه وسلم شوف خالد من ان إن العرص تبع سنة امتنع امتنع وامتنع خالد من امتنع ولكن قال يا رسول الله أعرى منهم؟ منه. قال لا وإننا أعافه فلم أعهده في أرض قومي أعافه كم مدى بدكت عافه؟ مأكلت معينة أعافه لم أعهده في أرض قومي آه وزر كما تنقوله ها قد يتولى معه على بيرساره رضي الله عنهم ارضاه شوف حرص اتباع النبي عليه الصلاه والسلام اذن فانت مطالب او تقلد بمعنى انه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فما اتاكم الرسول وما اتاكم الرسول فاخرجوا ما نهاكم عنه انتهوا قال فكان جل جلاله يعني سبحانه هو الذي تفضل واولى تفضل واوله معناه انه تفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم واولى اهتمامه للنبي فلم يجدك يتيما فوجدك ضانا فوجدك عائلا فابن اذا له الفضل سبحانه وتعالى قال والحمد اولى واخرى يعني في الاول واخره له الحمد في اوله وفي اخره قال منها ما ابرزه للعيال من خلقه يعني معناه انه الذين عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى الذين لم يعشروا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلتمسون بركه الرسول صلى الله عليه وسلم قال على اتم وجوه الكمال والجلال وتخصيصه بالمحاسن لذلك لم يكن هناك من هو معصوم إلا من إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيه صلى الله عليه وسلم من الكمانات ما لم يعطي مشارين غيره صلى الله عليه وسلم. هذا سيأتينا. وتقصي بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة والحميدة هنا فعيلة على وزن مفعوله مع محمودة. حميدة هنا على لما قلنا أن اسم اسم المفعول والمصدر يأتي على اسم مفعول الى غير كما بينا قالوا المذاهب الكريمة والمذهب هو الطريق كما بينا او ما اختاره الشخص من امر ما يسمى مذهبا ومنهم مذاهب الائمه المذاهب يعني هو الطريقه التي اختاروها في التعبد اجتهادا في نصوص معينه وكما قلنا لكم وكان ليس مذهب المذهب ليس المذهب ليس القران والسنه مذهب لأحد انما المذهب هو اصطلاح وما ادته اليه اجتهال ذلك الامام في نصوص معينه او اجتهاد فيما لم نص فيه ما عندناش في دليل اجتهاده ها أو او فهم نصوصا على فهم معين تحت اصول معينه لذلك لكل مذهب له اصوله ها كتسمى أصول المذهب مع المالكيين أن أصول مذهب المالكي لهم أصول التي هي 16 عشر وإن كان الخلاف قالوا 16 و أربع وثلاثين قال أزيد من ذلك وسيأتينا إن المفروض طالب العلم الذي هو المالكي خصو فهم أصول مذهب الإمام مالك وسيأتي إن شاء الله تعالى إلى على الله عز وجل دراسة أصول مذهب الإمام مالك الذي اعتمد عليه في استنباط الأحكام شنو هي الأصول؟ فيها اصول متفق عليها واصول مختلف فيها بين الائمه تجدوا انه متفقون كلهم في اصول معينه من الكتاب والسنه والاجماع والقياس وان شد بعضهم ولكنه قياس هذه من الارباع تسمى مما من مجمع عليها باقي الأصول مختلف فيها كالاستحسان وكذلك عمل اهل المدينة وكذلك الاستصحاب وكذلك أشياء كثيرة وقول الصحابي وغيرها من الأصول طبعاً لماذا ندخلكم لهذا حتى يأزيل وقتها وفيها ما تشقق له الرؤوس. هذه الأصول هل تعرف أهل العنكي باش كلم هم؟ باش تعرف أهل العنكي باش كيف كانوا عليه ماشي عاد يجيو يهدروا انما كان كييجيو يهدروا قالوا انما يصدرون عن علم ويدركين وقعوا في شيء مما هو مخالف بفهمهم فهم مأجورون على كل حال تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاف له أزرا وإذا اختاغ أخطأ فله أزر واحد فنقول رحم الله الأئلة جميعا قال هنا على أتنج الكامل جلال تفسير محزو الأخلاق الحميل المداهي الكريمة والفضائل العديدة هذا كلها طبعا لم نقف علينا من سأتي معنى طبعا كل باب وتأييده بالمعجزات الباهرة المقصود الباهرة معنى العالية أو المفحمه التي تبهر العقل يعني تجده مذهلة فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا لكم أنه أمر القمر باذن الله فانشق رزقه لما طلب منه الكفار قريش ان يأتي بمعجزة عيانه فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا اليس البدر هذا قالوا نعم يعني القمر البدر لا يسمى القمر بدرا الا عند اكتماله وتمامه في يوم يقول لي قمرا ثم يبدأ في التناقص ليرجع الى الاول ها شنو هي الآية؟ عادك العرجون القديم كالعرجون قد معناه أنه يتناقص ها فاذا انظر بدرا فامره جمعهم تريدون معجزه العيان انظروا الى القمر فنظروا الى القمر فامره باذن الله فانشق، ثم امره ثانيه باذن الله فالتحد رجع كما كان ولذلك ثبت الان في علم الفلك الان مؤخرا الان ثبت في علم الفلك انهم وجدوا بعد تكبير بما هذه المكبرات التي اخترعوها يعني دقه القمر وجدوا ان فيه انشقاقا والتحام الان يعني في التحام الى المكان انشق ثم التعام اذا ذكر وهي الذي نزل في قول الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعه وانشق الأمر. والشق القمر وان يروا كل آية يقول سحر مستمر معناه انه كذب واذا انظر انشق القمر ورجع لان الاصل هي اقتربت الساعه وانشق القمر انشق القمر واقتربت الساعة. انشق القمر واقتربت الساعة. هي الأصل انشق القمر واقتربت. إننا من العلامات. اقتربت الساعة. ولكن هذا في أسلوب عربي تقديم أيضا. لأن في تفريعات كثيرة. هذا الأسلوب في التقديم والتأخير. لا يظن داني يقول اقتربت الساعة وانشق القمر أن انشق القمر في الساعة. لا ليس هذا المراد وإنما انشق القمر. واقتربت الساعة وويل للعرب من شر قد اقترب كما قال عليه الصلاة والسلام شاهد عندنا كذلك نبعه الماء من يديه هذا كله سيأتيه صلوات ربي وسلامه عليه كأس من الماء قدح اتوه بالقِلْح إلا يدخل شرب واحد أو اثناء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أصابعه الشريفتين إلى الماء فيمر الماء فيبدا أيام. قال والله لقد رايت نبع الماء من بين اصابعه قال وشرب الناس وتوضاوا وتهياوا وقال عددهم وبداوا يختلفون قالوا الى السبعين اقرب الى مائه خمس لا تبدو شخص قذح من الماء ما دي معجزه ينبع مع الماء من يد النبي صلى الله عليه وسلم اذا من المعجزه تبارك وتبارك كثير منها قالوا البراهين الواضحه الدلائل واوضحها كتاب الله معجزه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ياتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه لأن هذا القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المعجز في اقصر سوره منه المبتدا بالبسمله المختتم بالناس المختتم بالناس هذا هو كلام الله قرآن إذا فأعجز به العرب قال والبراهين الواضحة والكرامات البينة التي شاهدها من العاصرة طبعا هنا المعجزة وقال الكرامة وإن كانت في حق النبي طبعا معجزه وإن كانت معجزة وكرامة من لان لأن المعجزة كلاهما بمعنى واحد المعجزة والكرامة تكون بمعنى واحد يعني انه جامع فيهما هو خوارق العادة تسمى خوارق الذي هو خارج عن امر العادة تسمى خارقات فإذا اقترن بالتحدي صار معجزتان وان بقي بغير التحدي سمي كرام فمنذبا أعلى الله سبحانه وتمكت خلطون عرارنا بكشيش في السرطة لكم حين تسوى كي يشوفوا شيء مثلا فتح الله عليه أو كذا أوزر عليه شيء فيقول المعجزة لا إنما يقال كرامة وليست معجزة إنما المعجزة تكون للأنبياء لأنها مقرونة باش. بالتحدي لأنه يتحدى قومه بها يتحدى قومه بها فإن كانت لأن كل المعجزات هي خوارق للعب يؤيد الله فيها أنبياءه فإن كانت حتى أولياءه الا انه ان كانت بالتحدي صارت معجزه ان صارت من غير تحدي تسمى كرامه وكرامه الاولياء حق الا انه لا بد ان يوضع على الكتاب والسنه كرامه حق من نافهه النصوص والادينه ولكن لا بد ان تضع على الميزان ما كل شيء ماشي كرامة شيء لا. لا إنما كرامه تكون آه. حتى ولو مشى على الماء لو طار في الهواء كرامة لأن خوارك العبد إنسان لا يطير يطير لا, لا يطير لاكقولي جناه آه يطير ولكن إن طار هل صارت ماذا كرامة ولكن لا نقول كرامة حتى نضع على ما الكتاب لأن الجن يرفع انتبه الجني يقدر يطير بالندب فإذاً يكون هو ولياً للشياطين فيرفعونه فيغتار الناس به كما اغتروا بكثير منهم من لا ضحكوا عما الناس بضعوا الشفاء وكثير من الناس كيغتروا آه يوقف على قوي ويجب تفرع على بلدنا حسب الله وليعمال وكير وإن العقول حقق الناس صحب يقولت هذا الموضوع وهذا كذا ورجع وهذا آه وهذا, آه وهذا إلى آخر والله إلى الكرامة أي كرامة هذه فتكيد الرجل انه لا علاقه استمت به اصلا انت الصالح بل لا صالحه اصلا او هي كرامه هذه انما هذه شيطانه وليست كرامه طيب قال وتائيدي بالمعجزات الباهره قالوا البراهين الواضحه والكرامات المبينه التي شاهدها من عاصره يعني من عصر النبي صلى الله عليه وسلم متاكينه طبعا طرف منا ورااها من ادركه وعلمها علم يقين من جاء بعده لا شك في ذلك لأنه نقلت نقلت فيها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نقلوا كل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من معجزات وكرامات حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا قال وفاضت أنواره علينا يعني بركاته مقصود بانواره بركاته can you tell the person how the signs and your blessings of God? Yes, the requirements of God's word what are you in the energy of God's word of God's word Vorteil of your blessings the blessings of God is from your blessings of God's word even if He canT da 普-12 Prophet Muhammad يرأس مني عليه قارد حدثنا أبو حسين المبارك عبد الجبار وأبو فضل أحمد المخيرون قال حدثنا وعلي البغنيبي قال حدثنا أبو عيسى الجيّ قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى بن صورة الحافظ قال حدثنا إسحاق بن مصوغ حدثنا عبد الله الصاخ. ان بانا معمر عبق أنس عن الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اختي بفراق ليله اسلي به ملجاما مسرجا فاستصعب عليه فقال له جبريل ابي محمد تفعل هذا فما ركبك احد اكرم على الله منه قال فاقضى عاقا لا اله الله محمد رسول الله تبي هنا طبعا المؤلف ما يسمى بسلسلة الرجال إليه المسند وكنا كان حافظا فإذا سلسلة الرجال ذكرهم ثم ذكر بعد ذلك حدثنا كما لا تفرح لنا فيه كلام طويل ولذا كلام بريد أن أحريج على الرجال الشاهد عندنا قال حدثنا إلى آخره ثم قال عن قتل عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بالبراء. الحبيب طبعا وقفنا عند الحديث صحيح. كل حديث سنذكر سنده وصحته. هل وصعَعَ النبي صلى الله عليه وسلم أن لم هذا الحديث صحيح الإسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بالبراء. وهذا طبعا إنما أُتي به ليلة أُشرِيَ النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس. ثم اعرج به صلى الله عليه وسلم شهد عندنا انه ركب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم البراق البراق هذا هو فوق الحمار ودون البغل كما جاء في وصفه في بعض الاحاديث الاخرى لان النبي صلى الله عليه وسلم يصفه فوق الحمار ودون البغل طبعا وان كان بعض الاحاديث فيها زيادات لا تصح المهم أنه سريع جدا أنه سريع ومن سرعته أن المسافة ما بين مكة وبين المقدس مسافة طويلة جدا لأنها ما بين مكة وما بين بيت المقدس الذي بالشاب يعني بين الحجاز والشاب مسافة طويلة يعني تحتاج لديكم أمكم لما جاءت هذه المسألة بعض رسوله إليس صلى الله عليه وسلم قال تعالوا تسمع لما ينقرون إلى ابي بكر صديق رضي الله عنه وكان لا يعلمني لأنه لم يسمع من النبي سمعت كان في حقله قيلة أو كان في غلمه أو الله تعالى عالم كان الشيء أنه لم يحضر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبر بذلك فلما أخضعه استنكروا قال كانوا قالوا هذه طامة كبرى تعالوا لقد خرف الله ربي وسلامه يعني معناها اذن بشيء عجائب يقول لقد اسري به في ليله ونحن نحتاج الى ايام وليله حتى نصل الى ما الى الشام ثم نرجع يحتاج الى ايام وليالي يقول هو اسري به ليلا فاذا لم يتقبل فجاءوا الى ابي بكر الصديق وقالوا <متحدث> الحق صاحبك قال وما الامر قال انه يزعم انه اسري به الزعم أخ الكذب في لغه العرب عندما يقول زعم, أه؟ زعم الذين كفر معناه كذب اذا زعم أخ الكذب فقال البوم فلما قال الزعم قال زعم انه اسري به ليلا من الليست الحرام الى من من البيت الحرام to the mosque of the قال؟ What did he say? He said, I said it was true So, they came from him I didn't even say anything He said it was true He said yes He said it قال حتى ان في بعض الروايات وان كان فيها نظر قال لو قيل لي انه اعرج به الى السماء صدقته باقي ما قال انه اعرج به لا اذا انظر الى صحابه الرسول ابو هذا ابو بكر جماعه امم ابو بكر الصديق رضي الله عنه فيقول لو قيل لي لكن ما قالوش لي لو قيل لو اري جميل صدقته فيدلك سمي بالصدق لأنه كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم الشيء عندنا فقال المراقه اذا اسري بي من كان سريعا قال بالله اسري بي ملجما مسرجا فاستصعب عليه يعني معناه لو جاءت كان هناك صعوبه في ركوبه وتعالى اختلفوا في التفسير قال لماذا كانت هناك الصعوبة في ركوبه قال لأنه الهراق بين عيسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يركبونه الله تعالى عالم الشيء لعلم أنه كانت مدة طويلة فلذلك لم يعتد الركوب فاستصعب عليهم وقال بعض لا الظاهر أنه هو صواب لم يعرف بأحد اللهم ما يبسل به الله وأعلم أما إعاقته لا فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من ركب عليه وكان هذا البراق ليس معتاد أن يركب عليه من البشر لم يكن معتاد أن يركب عليه فاستصعب عليه فقال جبريل لأن تعرفون جبريل كان يطير له ستمئة جناح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لو جبريل أبي محمد تفعل هذا يعني معناه كأنه يأمره بالضبط نعم اضبط نفسك فإن الراكب عليك محمد صلى الله عليه وسلم قال ابي محمد انت تفعل هذا فما ركبك احد مما يدل على ما ابن عليه ان ما ركبك احد قال ان كان قد ركب اكرم من التفضيل اذا حصل الركوب قال اكرم على الله منه شاهد عندنا هو قوله اكرم على الله منه معناه رفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم هناك من هو أكرم من البشر مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرفض يعني عرقا معناه نوع ماذا يعني استحق البراق استحق أي فتبت وحمل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سمع أن هذا الذي هو فوق نهره هو أكرب البخلوقات عند الله جل وعلا وفي هذا القطب الكفاية إلى الباب الأول إن شاء الله وتعالى زعمنا ويكون الذين استنعون القول في التبعون الأحسن إلى ذلك الذين هدى الله وإلى أم الألباب وأخير دعوانا ألي الحم